واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له الذي علمنا وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله والرزاق ذو القوات المتين والذي علمنا سبحانه أن مقتضايات العبودية للرهب رب الله رب العالمين تستلزم إقامة الدين أن أقيموا الدين ولا, ولا تتفرقوا فيه إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله به المواثيق على الأنبياء والرسل وخذت الأنبياء والرسل على الذين بعثوا فيهم وإذا أخذ ربك وإذا أخذ الله مثاق النبيين لم أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا لتؤمنن به ولا ولتنصرن قال أقررتم وخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فنصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل بقعة يذكر فيها اسم الله عز وجل وخاصة في أرض الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين بيت المقدس موطن الخليل إبراهيم المسجد الأقصى كل حبة رمل من الأرض المقدسة نصرة أهلها ورفع الاحتلال الواقع عليها ورفع الحصار المفروض عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية. لا تؤمنن به ولا له.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 فلا تنتهكوها فإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد وتحرير الأوطان والمقدسات ودفع العدوان الواقع على أمة محمد وعلى أوطانها وعلى ثرواتها وعلى ميراثها على ميراثها الثقافي وعلى حضرتها رفع هذا العدوان والتصدي للعدوان فريضة شرعية وضرورة حياتية عشان كده قال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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون والمحاسبة ينبغي عنها ينبني عليها توبة إن الإنسان يقلع عن التقصير في نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد وإقامة الدين ورفع العدوان الواقع على أمتنا وعلى ميراتها وعلى تراثها وعلى كتابها وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فريضة شرعية وضرورة حياتية هذا جزء من المحاسبة يبقى الإقلاع عن التقصير والإقلاع عن الذنب والمعاصي وعهد مع الله لا يرجع الإنسان إلى التقصير مرة أخرى ينخلع من السلبية يبقى إيجابي ويعزم على أن يرجع إلى ذلك مرة أخرى الشرط الرابع يتعلق بالمظالم والظلم تتعدى الشرك ظلم عظيم وظلم ذوي القربة أمر خطير وظلم المستغيثين بأمات الإسلام أمر خطير يحقق الإنسان للمسابعين الله عز وجل عشان البر لا يبله والذنب لا ينسى والديان لا يموت أحبب عش ما شئت, فإن أحبب من شئت فإنك مفارقه الذنب لا ي... البر لا يبلغ الذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل أحب... احبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به إذن لابد من موقف للمحاسبة والتوبة والانطلاق أن يكون إنسانه إيجابيا في مواجهة تحديات العصر كما فعل آل عثمان وكما فعل العباسيون وكما فعل الأمويون وكما فعل صحابة الله سلم وكما فعل خاتم الأرسال محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل موسى وداود وسليمان عليه السلام هؤلاء قدواتنا أسوتنا أسوتنا فرسولنا يعلمنا أهمية المحاسبة الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خفير والذي علمنا صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة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 اقرأوا التاريخ ففيه العبر ظل قوم لا يدور الخبر الأمة الأخطار تحذق بالأمة من كل صوب وحدث لا توجد بقعة ولا أرض من أرض الإسلام إلا وهي في خطر عظيم أمتنا وطنا وثروات وشعوب ومير الثقاف ودين وإسلام في موقع الخطر المباشر والشيء الذي يلفت النظر ان الامة لا يعني تقف موقفا غريب مستغرب يعني الاخطار محذقة وهي لا تحرك ساكنا واذا قدر لفئة من الفئات ان تحرك ساكنا لا يتعدى مجرد احتجاج ولا مجرد هذه ليست حركة تقف في وجه الخطر المحدق بالأمة سلطان سليم الأول ابن السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح اللي حرر القسطنطيني واللي حرر شبه جزيرة الأراضول من الاحتلال الروم البيزنطي واللي انطلق لإقامة الإسلام وتبليغ دعوة لا إله إلا الله إلى أوروبا الشرقية انطلق يستكمل مشروع إبلاغ دعوة الإسلام وإقابة الدين في أوروبا الشرقية وفي آسيا وفي أفريقيا بل وكان يرن ببصره إلى الأرض التي سبق إليها بعد المسلمين الأواء الأواء المسلمين وصلوا إلى ما نتاليا اللي بسمى الأمريكتين كان العثمانيون يرنون بأبصارهم بالتوجه إليها للتواصل مع أخوانه رغم بعد المسافات سبقهم إليها الاحتلال العدوانات الأوروبية فاحتلوها وأبادوا شعوبها وأقاموا احتلال استيطاني فالسلطان سليم الأول كان يرنو ببصره ونجح في تحقيق فعلا أصبح البلقان كله أوروبا الشرقية وكان هو امبراطور السلطان محمد الفاتح وبازيد امبراطوري الدولة الرومانية الشرقية والسلطان الدولة العصمانية اللي نشر الإسلام كان يؤذر خمس مرات في اليوم والليلة البلقان كله يصوم في يوم واحد ويفطر في يوم واحد ويلهج وطبقت الشرائع وقامت الحدود وكانت ال ال المعاهد والجامعات تعلم الناس العلوم الشرعية والعلوم الكونية واستمرت البلقان تلهج بنجاء لا إيران والحمد الله قرون طويلة قرون مش قرن ولا سنة ولا عشرة لأن الناس يعني أدراكم أن ربنا أنقذهم أخرجهم على أيدي آل عثمان المسلمين المؤمنين الموحدين أخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العبد ونور الإسلام والتحرر من عبودية القرون الوسطى فكانوا هم الذين ينافحون عن دولة الإسلام بسلطان سليم الأول أدرك نشر الإسلام وخاصة ونحن نواجه عالم الآن يموج بتنصير المسلمين مستغلين الحاجات الناس الغذائية والخدمات التعليمية والخدمات الصحية ويوظفونها المنظمات الإغاثية تستخدم هذه المهمة العظيمة في كثير من البلدان لرد الناس عن دينهم خطر عظيم الدولة العثمانية السلطان ف... ف... سليم الأول سطاع أن يبلغ دعوة الإسلام إلى أوروبا الشرقية ويقيم الدين كان على أبواب ألمانيا وفرنسا ويعني أدى المهمة الثانية وكانت مواجهة الخطر الأسباني البرتغالي وده كان من أخطر أنواع الاستخراب الغرب لان الاستعمار ده من التعمير طول عمر ما الدول الأوروبية ما عمرت قطرا نجرى تاريخ الروم البيزنطي الروم 700 سنة و1000 سنة احتلوا بلاد المسلمين ونجرى تاريخ الأسبان والبرتغال التخريب الذي قاموا به في مهد الحضارة الإسلامية في أسبان والبرتغال تقلوه 200 سنة حضارة اسلامية في الاسبانية والبرتغال كان اسمها الاندلس ماذا فعل الاسبان والبرتغال بسقاط الحكم الاسلامي وابادة وتشريد شعب باكمل في من الأمة اللي عاشت تمنمائة سنة حتى مقابرها المقابر مقابر استوصلت شأفاته عشان الناس الشاهد الوحيد اللي بقي ان الكنائس المساجد حولت الى كنائس شاهد على وجود هذه الحضارة الإسلامية في هذا المكان يبقى الخطر رسميا الخطر اللي واجهه السلطان اللي حاسبه السلطان سليم الأول ومن قبل بايزيد والدولة المملكية في مصر وجدوا أن الاستعمار البرتغالي والإسب... والإسباني اتخذ منحا جديدا انتقل من طور تصفية الإسلام في الأندلس أرادوا هاجم الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وجدوا أنه طل عليه الدولة العثمانية العالمية، وتطل عليه الشام مهد الحضارات برجالاتها جند الشام ومصر والشمال الأفريقي طرابلس وتونس والجزائر والمغرب يعني وقفوا في وجه الاحتلال العدوان الأسباني والبرتغالي. بس يقول نفسهم الحوض البحر الأبعض المتوسط الشرقي والغربي لا يمكن اختراقه البلاد المطلة عليه وكانت اطمعهم لا تقف عند حد سلطان محمد الفاتح انتبه بيزيد الثاني ابن انتبه سليم الأول صار على نفس الطريق وكانت قطع الأسطول أقوى أسطول في العالم أقوى سلح مدفعية في العالم من غير ذلك الهاون والسواريخ، السلاح الطائرة، السلاح لم تعرف له، كان كل همهم لا لتدمير الأوطان، لا لاحتلالها، لا لسلب ثرواتها إنما لدفع العدوان الواقع عليها، ودفع العدوان الواقع على الإنسانية كلها تحرك السلطان سليم الأول لما ليجب أن حركة الاحتلال البرتغال والاسباني اخذت منحا جديدا خرجوا من بحر الزقاق اللي هو ممر جبل طارق واتجح قطاع منهم الى الشرق بداية بالقارتين الجديدتين عشان يصل الى الجزر الهند الشرقية ويخترق العالم الاسلامي من الشرق وتوجه البرتغال في المحيط الأطلسي ولفوا حوالين أفريقيا وحاولوا اختراق المدخل الجنوب للبحر الأحمر حيث تطل عليه مقدسات الأم الجزيرة العربية اليمن ومنها متسامة من الملكة العربية السعودية الآن ويطل عليه مصر وشرق أفريقيا الدول الإسلامية أراد القوات العدوان البرتغالي والأسباني اختراق المدخل الجنوبي للعالم الأسلامي يستهدفون مكة والمدينة وبيت المقص من أجل هذا تحرك فورا السلطان سليم الأول تحرك السلطان سليم الأول لتوحيد العالم العربي ضمن الكيان السياسي والعضو الدولة العثمانية هو ده كان الهدف الاساسي لحركة السلطان سليم الاول هذا الحركة الوعي تحرك لان في خطر على البحر الاحمر حيث تصل مقدسات المسلمين والمدخل الجنوبي للبحر الاحمر ودول شرق افريقي وشبه القرى الهندية كل هديء كان جزء من الكيان السياسي للدولة العثمانية اللي امتدت ستة مليون كيلو متر ونص في آسيا وأفريقيا وأوروبا العالم الإسلامي استغاس المسلمون بالسلطان سليم الأول قادة الدولة العثمانية وقالوا أن الدولة المملكية كالترخيرها أدي لها قرون طويلة تنازل قوى الاستعمار الغربي وتنازل المغول والتتار وصلت مقاومة المغول والتتر والصليبيين وتحمل عالم إسلامي أصابها الضعب وتحتاج إلى أن تكون جزءا من الكيان السياسي لدولة العثمانية فتحرك السلطان سليم الأول ترك الجبهة الشمالية وهو على أبواب المانيا وفرنسا ترك هذه الجبهة ولزل علشان يواجه الخطر البرتغالي ومش في نفس البرتغال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 لأن العدو لا يستطيع أن يواجه لا يستطيع أن يحتل وطنا أو يغتصب أرضا أو يغتصب تروة إلا برجال من من رجالات هذه الأرض التي يضنون إليها بأبصارهم فلذلك الراحظ السلطان سليم الأول كانت مهمة وعظيمة مهمة الأولانية الدولة الصفوية اللي بدأت تتحالف تحالف عسكري وتبادل مصالح مع إسماعيل الصفوي و والدول الأوروبية ثم الدولة المملوكية الدولة المملوكية ما كانش في مشاكل لأنه حينما نزل من إسطنبول وتوجه عبر شبه جزيرة الأذور ذهب في شهر الزقادة وهم لا يب... لا يريدون أصلا حربا وسبقتهم الرسائل أنه الصليم الأول لا يريد إراقة دماء وما شاء الله لحقوته إلا بلا وأعلنا علماء وأجناد الشام ترحيبهم بالوحدة الإسلامية وأن يكون قائلا لهم السلطان سليم الأول صحيح أنه حصل بعد المناوشات الجانبية وما كان لها تحدث لأن المرء يعني الوحده تأكل الذئب من الغنم القاسية لكن حس شعب مصر وعلماءه إن مصر نعم لها دور ولا بد لا يتحقق دورها إلا بأن تكون داخل نطاق الجماعة المسلمة أمة الإسلام كلها لذلك استقبلوا استقبال جيد واستقبله أهل الشام استقبال جيد وإش بس كده وهو في القاهرة جاء أمير اليمن سفراء اليمن ليعلنوا بين السلطان سليم الأول احنا جزء من الكيان العضوي للدولة العثمانية العالمية الإسلامية أمير الحجاز أرسل ابنه لكي يعلن ولائه للدولة العثمانية فأبقاه السلطان السليم في منصبه أرسل الشريف بركات الثاني ولده أبا نوي ليسلم حاجة رمزية للسلطان سليم الأول مفاتيح الكعبة مكة والمدينة والامانات المقدسة يعني اذا العالم الاسلامي اهل طرابلس الغرب اللي هي بيسمى ليبيا الان معرفش ليه الحرص على اسم ليبيا رأينا الاسم تحت طرابلس الغرب ببرقة من ايام عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وجاءت تونس لتعلن هي والجزائر انها جزء من الكيان السياسي للدولة الإسلامية العثمانية العالمية بالشمال الافريقي الجزيرة العربية الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط الدول المطلة على البحر الاحمر بما في ذلك مصر والشام اصبح وطبعا شبه بجزيرة الاناظول كلها وارض الرافلين طبعا كان اراد انه يضم العراق الى الى دولته الناشئة و الى أرضه. لكن قيد الله سلطان سليم ارسل قائدا عسكريا اسمه محمد باشا استطاع انه يكسر شوكته و يستعيد الموصل و وبعض المواقع اصبح ايضا ارضه الرافدين جزء من الكيان العضوي للدولة الاسلامية العالمية هو ده موقف العثمان موقف السلاطين العثمانيين تحديات نزلوا واجهوها. طبعا لما هو طبعا لما بينزل ده على الجانب احنا بنتكلم على الجانب ال ال ال العسكري حركة لكن ديبت كانت تحتاج لحشد طاقات الأمة الاقتصادية نوع من التكامل الاقتصادي بين أرجاء الدولة الإسلامية اللي استمرل ستة مليون كيلومتر ونص مربع. بين شب... شزيرة البلقان والعالم العربي والإسلام وشبه القرآن الإنسان تكافل اقتصادي الصناعات السلاح وصناعة السفن وتم إنزال عدد كبير قاعدة عسكرية لصناعة الأسطول في مصر وصناعة السلاح في مصر في تل القزم في السويس وفي مواني الإسكندرية بل إن السلطان سليم الأول لما تحرك بقواته البرية من شبه جزيرة الأناضول الى الشام في نفس الوقت امر بتحريك تلتمية واحد قطعة من الاسطول العثماني علشان حماية الحوض الشرقي للبحر الابرط المتوسط خشية ان ينتهز الاعداء القراصنة فرصة انشغاله في مصر والشمال الافريقي ويهاجم المقدسات يعني حركة واعية وطبعاً بالإضافة علماء يوقظون وعي الأمة ويذكرونها بفرض الله عليها يعرفونها من العدو ومن الصديق وإني الجهاد فرض ماضي إلى يوم القيامة لحماية الأوطان والمقدسات في حركة تعليمية واعية تعرف الناس بربهم تعرفهم آآ آآ آآ بفرض الله عليهم في نفس الوقت التربية وتعليم وتكافل اجتماعي وتكافل اقتصادي رعاية ارامل وايتام يعني دولة وإلا لو تنشر العدل وإلا ما كان يقدر لها أن تستمر على هذا النحو حوالي ستمائة سنة ويظل العالم الإسلامي مصر وتونس قرون طويلة آمنة شبه جزير بقر قرون طويلة آمنة مطمئنة يعني يعني هذا هو موقف السلطان سليم الأول تحركة لمواجهة الخطر البرتغالي في البحر الأحمر أقول الكلام ده بمناسبة ما يجري الآن في بغازب المندب وما يجري من تحرك لأساطير الدول الأجنبية التي أهدرت حرمة البحر الأحمر ومدخل في سنة 1903... 393 هجوية 1973 في حرب العاشر من رمضان اغلاقت مصر بغزة بالمندب فحرمت العدو من الخروج او الدخول الى باب المندب ولما الملك فيصل رحمة الله عليه منع بخ البترون وازهر قرار اصبحت اوروبا في مأزق شديد من اين لها بالبترول وقناة السويس مغلقة وبغزة بالمندب لذلك تعجلوا ما يسمى بال... بالمفاوضات الغرمبشرة والوسط الغرمبشرة لكن أدرك الغرب في حرب العاش من رمضان 1390 أهمية ودي اللي لا أعتقد عندنا أهمية بغاس باب المندب الذي تطر عليه الشرق أفريقيا ويطل عليه أيضا اليمن وجزيرة العرب وكتب علماؤنا فوز محمد طايل رحمة الله الأستاذ الرستراتيجية الشاملة في أكاديمة ناصر العسكرية رحمة الله عليه كتب مجلة كان اسمها استراتيجية وكتب له كتاب كيف نفكر استراتيجيا خطورة بوغاز باب المندب أن يكون في يد الأعداء أو كان أن يكون مفتوحا في وجهه هناك دلوقتي قواعد أسكرية صهيونية في أريتريا وفي أسيوبيا سبحان الله هذا هو موقف السلطان سليم الاول انه على في التو واللحظة ارسل عدد من من القطع الاسطول الى اليمن لتأمين موانيها التي تطل على البحر الاحمر وعلى مدخل البحر الاحمر الى المحيط الهندي وقوات لتحرير مصوع واريتيريا وسواكن ومطاردة الاسطول البرتغالي في البحر الاحمر لغاية ما بيقى البحر الأحمر بحرا إسلامياً ومدخلوه مؤمن ودول الشرق أفريقيا آمنوا على دينهم وعراضهم ومقدساتهم للمواقع الاستراتيجية وأصدر تعليمات قال أهدفنا تجارية لكن ويدركوا مراميهم أنهم قتل أنهم لا إيمان لهم أنهم لصوص الأوطان لذلك قال ممنوع هذا البحر الذي تطل عليه مقدسات المسلمين مكة وجدة وتطل عليه مصر التي أوصى بها رسولا استوصوا بأهلها خيرا إذا فتاعتوا مصر فاستوصوا بأهلها خير فإن لكم بها ورحمة فعشان كده السلطان سليم الأول ومن بعده بقية الصلاتين كانوا يعتبرون كما كان يعتبر محمد وصحبه إن ده بحر إسلامي لا يحل لدولة أجنبية أن تسير فيها مركبا أو يكون لها سلطانا عجل البحر الإسلامي وممنوع دخل القتل ويسفاك الدماء إليه شو الفرق بين أمتنا بين أمتنا بالأمس أمتنا اليوم نرضي بيقولوا أنه في الآن قراصنا صوماليين الأمم المتحدة اللي في مساقها الحرص على السلام والأمن الدوليين اللي بتكيل بكيالين هصدرت قراءة الريمون اللي فاته إنه ان مطاردة القراصنة الصوماليين وما ادرانا انهم صوماليون ما ادرانا ويعني دولا يعجزوا قوات حلف الاطلنطي العجيب القرار يقول ايه مطاردتهم في البر والبحر معنى هذا ان ارض الصومال في خطر اريتيريا في خطر السودان في خطر كل الدول الاسلامية اللي تطلع على شرق افريقيا يفقد باسم الامم الواتحية زي ما حصل في العراق وتبين بعد 2003 الغالث النهاردة ان الرجل سومن اللي هو هو بتاع اللي كان بي بيتابع المشروع النووي يقول انا تعرضت من عشان اقول حاجة غير الحقيقة ما كانش فيه سلاح نووي واعترف رئيس الولايات المتعادل ان ما كانش فيه سلاح نووي طب وبعدين طب المليون اللي قتلوا في العراق دول والمليون المعوق والخمسة مليون اللي شردو من اراضيهم والتمزيق اللي حصل العراق مزقت وأصبح الآن يرتبط بوعهدة تتيح للعدو إنه يبقى يعني بسماء مستغرب فين السلطان سليم الأول هنا فين السلطان محمد الفاتح هنا أنا بتكلم الحركة الوعية اللي بيخلي الواحد بيكرر وبيزيد وبيذكر الأمة فرض الله عليه لأن إحنا لا نملكه ربنا قال لا تبيننه للناس ولا ت... ربنا نهى عن أن نكتم العلم قال من كتم علما ألجمها الله بلجام من نار يوم القيامة وإحنا على أجواب الأخير يجب نبلغ دعوتنا نقول يا أمتنا العثمان يعلموننا هكذا يكون التصرف ده قدواتنا سليم الأول وبيزيد ومحمد الفاتح الحركة الواعية لحماية الأوفان والمقدسات وعدم السماح لقوة أجنبية أن تتواجد في بحار المسلمين ولا في أرض المسلمين عار على الأمة كل للعدو قواعد أسكرية في بلاد المسلمين عار إحنا أمتنا ربنا أعطاها المال أعطاها الموقع الاستراتيجي أعطاها كثرة الناس هم عندهم الإمكانيات عشان تبقى سادة الدول وقادة الدول زي ما حصل العثمانيون دولة عثمانية إسلامية عالمية لم لا لا يكن هناك من يقارن بها وقرأوا صفحات التاريخ المغيبة ما كانش في ولكن ما كانوش مشغولين بالدنيا ما كانش في حب الدنيا وقراهية الموت كان في قضية كبرى عايشين من أجلها اللي هي نصرة الدين وإقامة الدين وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان ما كانوا عضوانيين كانوا يلتزمون يدركون أن للأوطان حرمة وأن للإنسان حرمة يستلهمون ميراث الأمة الإسلامية العظيم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس والزينك والأيوب ده التراث يستلهمون خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يواجهون عدوانا واقعا على الأمة لا تغلوا ولا تغدروا لا تقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخا فالجناس فراغوا نفسهم للعبادة في الصوامع ظهروا ما شأنهم لا تعقيروا بهيمة إلا لمأكلة لا تقطعوا شجرة مسنرة يستلهمون خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا أيها الناس لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقابا بعض ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم إذن أمتنا للأوطان عندها حرمة أمتنا للإنسان عندها حرمة وحينما كان زمام العالم لمدة 13 قرن في يدها منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين عهد آل بني أمية عهد العباسيين الزينك وأيوب المماليك والدالة العثمانية كان الأمن والأمان يسود أرجاء الدنيا كلها يخرج الإنسان من الجزائر إلى تونس إلى تربونس الغرب إلى مصر يذهب إلى الحجاز يحج يقدر يروح جنوب شرق آسيا يطلع عبر بلاد الشام إلى شبه الجزيرة الأنظول يذهب إلى أرض البلقان الأوروبا الشرقية آمنا على نفسه وعرضه وماله هذا هو تاريخنا أمتنا هي التي علمت البشرية أن للإنسان حرمة وأن للأوطان حرمة وحينما نحيت عن مواضع القيادة أوهبوها بشيء اسمه الإرهاب أمتنا داسة منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن إحصائية قدمة أنه يقل عن 35 مليون بني آدم بعد سقوط الخلافة العثمانية جرى قتلهم كم قدمت الحرب العالمية الأولى والتانية من أبناء أوروبا ملايين ضحايا في يرشيما نزلكي ضحايا وراع الشاتة يحمي الذئب عنها فكيف إذا كان الذئابهم الرعاته الذين أشعلوا نيران الحرب ولم يتحقق لأمن ولا أمان ولزالت البشرية الآن تعاني تعاني البشرية الآن من الحروب المشتعلة والعجيبة سبحان الله ليس لها أرض إلا بلاد المسلمين والمصانع الحربية تشتغل إزاي منين يغطوا العجز لازم مشانع سلاح تشتغل علشان تنهد ثروات العالم العربي والإسلامي في غير محلها كل ده مصيبة من المصائب لو كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة او الخلفاء الراشدين على قيد الحياة او بني المميه على قيد الحياة ماذا كانوا سيفعلون سيقفون موقفنا سيقولوا لا هو هذا الموقف الصحيح لا محمد صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث ونزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان معق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تحرك على الفور وأدرى أن البشرية مطالبة بمن يأخذ بيدها ويعرفها بربها وخالقها وأن تعبده ولا تشك به شيئا وأن تُخضع حياتها لمنهجه وشريعته تربية الإنسان العقيدة العنصر الضروري لإقامة الدين وتحرير الإنسان والقضاء على الظلم الواقع على حياة الإنسان منذ اللحظة الأولى فتحرك وكانت بيت المقدس الشام كلها في هذه قبضة الاحتلال الروم البيزنطي والحدود الشرقية الجزيرة العربية في قبضة الاحتلال الفارسي مصر والشمال الأفريقي في قبضة الاحتلال الروم البيزنطي شبه جزيرة الأنطول في قبضة الاحتلال الروم ال ال ال ال ال البيزنطي صليبي ماذا فعل صلى الله عليه وسلم اطلق صيحة عبودوا الله ما لكم من اله غيره دعوة الناس الى الاسلام نفس الخط لثرفيه سليم الاول وحكم بن عثمان والعباسيون وال... نفس الخط عبودوا الله ما لكم من اله غيره ودعوة الناس الى الاسلام والانتقاء والتربية والتكوين والاعداد وقامت دولة إسلامية على أرض المدينة المنورة بعد 13 سنة طبقت الشرائع وقامت الحدود وقامت دولة إسلامية تحقق الأمن والأمان لبني الإنسان وانطلقت ما نسي الشام ما نسي القدس ما نسي مصر انطلقت قوافل التحرير وكانت مؤتر وكانت تبوك وكانت بعث أسامة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع الأمة على الطريق على على المحجة البيضاء ليلها كانها يزغ عنها ليا خالق وجاءها أبو بكر لينفذ بعث أسامة وينفذ الجيوش لتحريرها من قوات الاحتلال الأجنبي مش لا رسولنا صلى الله عليه وسلم مش لا قدواتنا وأسواتنا صلى الله عليه وسلم وحامل هذا الدين إلينا ونحن مطالبون بطاعته يقول الله عز وجل يا أي الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هو أشر أبو بكر المهم وصلوا وتحررت في الأول تحررت دمشق كانت اليرموك وبعدين دمشق وبعدين حمص وبعدين البقاع وبعدين بيسان وبعدين وقلاء وبعدين آخر معقل تحرر بيت المقدس يعني تحرير بيت المقدس كان ضمن استراتيجية شاملة هؤلاء هم أصحاب محمد تستهدف مش بس تحرير بيت المقدس وفلسطين لكن الشام كلها مش بس كده فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبشر بتحرير وفتح بيت المقدس وقال إذا افتتحتم الشامة فاستوصوا بها إذا يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشامة من بعد من العليش إلى الفرات فمن اختار ساحل من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة وقال إذا افتتحتم مصر فاستوصب أهلها خير لكم بها ذمة مرحمة استراتيجية شاملة التحرير مش تحرير الشام بس ولا القدس بس ولا فلسطين بس مش هتنفع لازم يتحرر الوطن الاسلامي كله عشان كده الرسول عيسى توالسلام الرسول عيسى توالسلام كان حريصا منذ اللحظة الاولى على ان تنطلق معركة التحرير وتحررت بيت المقدس وتحررت الشام كلها وبعدها تحررت مصر من قبضة الاحتلال الروم البيزنطي وهنا اطلقت حرية العبادة لأقباط مصر سمح لهم ببناء الكنائس كانوا هربانين في الجبال لأن كان المذهب النصارى الأرسيزوكس المصريين يختلف مع مذهب النصارى الأرسيزوكس الروم عشان كده كان الروم يضطهدوهم فعشان كده هربوا للجبال ومنهم بنيامين لما دخل عمرو بن العاص اعطاهم حرية وحقوق المواطنة الكاملة ونزلوا وبشروا حياتهم ليحيوا حياتاً آمتاً مطمئنة ضمن النسيج الوطني لشعب مصر ده اللي عمله الصحابة الرضان عليهم كان استراتيجية شاملة مفيش وطن محتل لأنهم كانوا يؤمنون بأن أمن الوطن الإسلامي كله لا يتجزأ جسد واحد إذا كان في جزء محتل كله بيتألم إذا كان جزء واقع تحت القهر والحصار زي أخوانا فلسطين وغيرها من دير الإسلام كل اللي يتجزأ. لا يتجزأ اشتكى آه له آه كا كالجسد واحد إذا اشتكى من عضو تلاعى له سائر الجسد بسهر حمى إذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قدم لنا بسيرته القولية والعملية ما يجب أن نفعله فإحنا فين من توجهات محمد صلى الله عليه وسلم أين نحن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما حج علينا؟ أنا ما قدرش عشان أنا مش بقول صفحات التاريخ بتحكي سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة تحديات العصر وسيرة الخلفاء الراشدين في مواجهة تحديات العصر واستطاع عمر بن الخطاب أن يسقط الإمبراطورية الفارسية ويحرر أرض الرافدين وأرض إيران وينساح الإسلام في أسيا الوسطى ويصل إلى البوقاد سنة عشرين هجريا. تحررت الأرض وقامت دولة إسلامية تحقق العدل والأمن والأمان لبني الإنسان. دفع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وبعد ما تحررت مصر أدرك عون بن العاص ومن بعديه على القواد اللي اللي اللي انسحوا غربا ومن حقبة دفاع أن حماية أمن مصر لا يمكن أن يتحقق في قوات أجنبية في تونس أو الجزائر أو المغرب، لذلك كانت الحركة الواعية عقب بن نافع وحسن بن النعمان، بعد طارق بن زياد وموسى بن نصير أدرك لا يمكن العرب العرب يكون آمن إلا إذا انتهى الاحتلال الروم البيزنطي للشمال الأفريقي والحوض البحر الأبيض المتوسط، ويلتقي المسلمون وعبور فعبروا. حرروا هذه الشمال الأفريقي وحرروا الحوض الشرقي والدولة المتوسط من الوجود الأجنبي وعبروا إلى الأندلس لأن جالوا حماية أمن العالم العربي الإسلامي أن تكون هناك دولة إسلامية على أرض الأندلس دي استراتيجية المسلمين الأواء دي اللي نفذها سليم الأول وكان حريص عليها بيارزيد الثاني وكان رئيس عليها محمد الفاتح ودي كان الخطر وضح مراد الأول والتاني وضح عثمان رحمة الله عليه ابن أرطغرل كان فيه أمة أمة وعية تدرك مهمتها ما كانش مهمتها الدنيا الناس دول ما كانش أهمهم الدنيا ده لما نشوف أن هؤلاء الناس كانوا يقطعون ألاف الأميال شوفوا الدولة الإسلامية دي كان السلطان السليم الأول بيختحها على إيه على ظهور الخيل زي صلاح الدين الأيوبين على ظهور الخيل يضرب ألاف الأميال يعني جاء في مصر وبقى سنتين وشهرين او كم شهر في مصر والشام عشان تنظيم امورها وشحنها وترتيب امورها وجعلها قلعة قلعة لمواجهة العدوانات الابناء تبليم مصر لان السلطان محمد السلطان سليم الاول ادرك ان مصر لها موقع استراتيجي متميز قارة في كتب التاريخ نظرة الصليبيين الى مصر الغرب لمصر موقع استراتيجي هام على أبواب أسيا وافريقيا وأوروبا أسيا وافريقيا وافريقيا موقع متميز ومش فقط كده وقالوا كثافة بشرية وموارد اقتصادية لا حد لها وقالوا كده الذي يحولوا أبناء وغرب الحروب حروب الصليبية لما بيراجعوا نفسهم 200 سنة حروب الصليبية وفشلوا وطردوا شرة أرضا من بيت المخبص على يد صلاح الدين وعلى يد بيبرس في أرطاقيا أدركوا الله طب الخطأ إحنا فشلنا ليه قالوا لأن مصر وتوحدها مع الجبهة الشامية عساكر الشام وعساكر مصر وفلسطين والجزيرة هؤلاء هؤلاء هم الذين أفشلوا المشروع الأوروبي الصليبي وهو الذي بإذن الله نامل أن يفشل المشروع الصهي الغربي وقالوا كده يعني في كتب التاريخ الصليبيون قالوا إن مصر دي رأس الأفعة إن شاء الله هي تقتل الأعداء ولا تقتل لا تقتل المحسنين أو أو العذول قالوا بصل كذا هكذا وقاحم قطعت نظير قراء كتب التاريخ صفحات من الجهاد العربي في العصور الوسطى الحروب الصليبية صفحات من من الجهاد في العصور الوسطى دكتور سعيد عبد الفتاح عشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى رحمة الله عليه بكلية الأدية بجعمة القاهرة نقل هذا عن المؤرخين الغربيين قالوا مصر هي رأس الأفعة واللي إذا أراد الغرب أن يحقق مشروعه الكبير في الهيمنة على العالم الإسلامي وسلب صرواته والسلاء على وقت المقدس القضاء على مصر وكان في مشروع اسم مشروع مشروع من المشروعات الميت مشروع وضعها الغرب للسيطرة على العالم الإسلامي منها مشروع من المشروعات يقول اضعاف مصر الاقتصادية الخطوة أولى تضعف عسكرية بعد كده يمكن السيطرة على العالم الإسلامي ده سنشر الدكتور سعيد عبد الفتاح عشور في كتابه الحركة الصليبية صفحة من صفحات الجهاد العربي في العصور الوسطى من أجل هذا أدرك السلطان سليم خطورة موقع مصر وأهمية موقع مصر وأنه إذا كانت مصر في موقع الريادة والخيادة لن يستطيع مجرم أن يضع قدمه في العالم العربي والإسلامي ومن يكون هذا من رحمة الله عز وجل سبحان الله هذا من العثمان الذي كان يتكلم التركية والعربية والفارسية يقرأ وكان حفظ خريطة العالم قدامه زي جد محمد الفاتح ينظر إليها كل يوم عايش معاها وينظر وكان ينظر إلى مصر نظرة خاصة لذلك لما وصلت طلائع الجيش العثماني وبدأت تضع شكلوا لجنة عليا برئاسة شيخ الإسلام وكان فريق من القادة العثمانيين العظام وبدأ ينظبوا شؤون الولايات وعلاقتها بأوروبا الشرقية وأسيا وافريقيا وجعلوا لمصر المرتبة الأولى في قائمة التشريفات قبل أوروبا سبحان الله عثمان ابن سليم الأول ابن, ابن بيزين الثاني والعلماء يجمرون على انها مصر تكون في مقدمة اول التشريفات قبل اوروبا عارفين قيمة مصر ولذلك تحقق يعني شيء عظيم وحجم اصبح الحوض البحر الاحمر الابيض خالص على المسلمين البحر الاحمر الشمال الافريقي واصبح ما تجر مركب ملاكب الفرنج وأمن المقدسات لقرون عاليا الحتة دي أنا بقولها ليه عشان شوف الأخطار التي نواجهها تواجهها أمتنا الآن لا تقل ضراوة عن الأخطار ولكن موقف الأمة يدعو للاستغراب. شيء غريب هذا أدعو أفكر فيه ليلة نهار طب ما احنا بنتكلم بنذكر الأمة فبليه الأمة مش قادرة تدرك إن وحدتها فريضة وإن وحدتها سر قوتها وتمسكها بدينها والاجتماع على قلب رجل واحد والاستسلام لله رب العالمين في الصغيرة والكبيرة ودخولوا في سلم كافه وتوبة وتصفية الخلافات بين الأمة وقادتها وبين إخوانهم من قادة دول وعالم العربي والإسلام إحنا هم مش هيفة إحنا هم لها كيان دول الإسلامية أقوى دول العالم وأغنى دول العالم ليه التفكك؟ ربنا قال فلا تنزعوا فتفشانوا وتذهب ريحكم ربنا سبحانه وتعالى نبهنا وذكرنا أمتكم أمة وحيدة وعفاظهم وحاب الله جميعا ولا تفرقوا أهل عثمان حققوا هذا الهدف اللي أنا بني أنا عليه وده اللي يجعلني أكرر و... وأ... وأذكر أن الأمة مش جادلة تستشعر خطورة الموقف فمن مشكلة أنا عمل المؤرخين علماء الاستراتيجية دور النذير العريان اللي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم انا النذير العريان انا النذير العريان انا النذير العريان لقد شاهدت العدو بعيني قطاع خافوا ان ينجوا قطاع لم يأبه لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يأبه للنذير العريان النذير العريان صبحهم العدو قضى عليهم انا اذكر بنموذج صلاح الدين الايوبي راجع كده لان سليم الأول كان يستلهم تراث وميراث الأمة المسلمة يقول عنه ابن شداد لما كانت بيت المقدس محتلة زي الآن زي الآن لما كانت بيت المقدس محتلة وكانت لسه مكان شيئا يقول كان رحمه الله لا يألو جهدا يعني صلاح ابن, ع... ابن شداد عالم من علماء الأمة بيوصف حال صلاح الضيب لما القدس محتلة وأرضه الإسلام محتلة يقول لم يألو جهدا في استنفار المسلمين واصطنهاض هممهم للجهاد في سبيل الله وكان إذا رآه من أرى يراه لا يراه إلا مهتما مهتما تعلوه كآبة الحزن والأسف بل كان صلاح الدين عزوفا عن الطعام لا يتناول من الغذاء إلا الشيء اليسير ولما سئل عن, عن سبب ذلك أجاب صلاح الدين شوف يقولوا وكل كيف يطيب لي. الفرح والطعام كيف لي يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس لأيد الصالبين هل حد مننا فعلا بيقول الكلمة دي كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس في أيدي الصاهينا والأسرة 11350 ويطيب لي سبعين مرأة وثلاثمئة وخمسين طفل وبقيت الحداشر ألف حد فعلا بيحس بنفس الأحاسيس دي دا كان موقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وقال لذا يقول مرافق القاد بن شداد عشان ندرك كل أحد بعد كده يسأل نفسه هو فين من, من صلاح الدين أو فين من سليم الأول قال كده كان رحمه الله عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال وقال وهو كالوالدة الثكلة ويجول بفرسه من طلب إلى طلب ويحث الناس على الجهاد ويطوف بين الأطلاب بنفسه وينادي يا للإسلام وعيناه تذرفان بالدموع وكلما نظر إلى عكة وما حل بها من البلاء وما يجري على ساكنية من الرصاب العظيم اشتد في الزحف والحث على القتال ولم يطعم في ذلك طعاما نبتة وإنما شايب أقداح دواء كان يشير بها الطبيب ولقد أخبرني بعض أطباؤها أن بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول من الغزاء إلا شيء عسيرا لفرض اهتمامه هل نستطيع أن نرد هذه المشاعر في نفوسنا ونفوس أبنائنا هل الآن الأوان لتستيقظ الأم من غفوتها وتقوم فرض الله عليها اعلاموا ما شئتوا من تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا والعلم بيهتفوا بالعمل إلا التحد لم يفعل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون أذلة على المؤمنين عزة الكافرين أجاهدون في سبيل الله ولا يخافون خوفة لو متلائم والحديث بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته